لهذه الدروس وهي دروس شرح كتاب الموطأ للإمام المبجل أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني رحمه الله ونحن إذا نأذف هذه الدروس مستعينين بالله تبارك وتعالى ومستمدين التوفيق منه فإننا نأسف غاية الأسف لما يحدث للمسلمين في أنحاء من الأرض أعني بالذات ما يعانيه أهل الشام قاطبه سواء في سوريا أو في فلسطين وسائر بلاد المسلمين حيث تمالأ عليهم الكفار اخزاهم الله وقاتلهم أن يؤفكون وليس بيد أحد الآن أن يفعل شيئا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ونحن خصوصا لا نملك إلا أن نبتهل بقلوب خاشعة وأن نستحضر عظمة الله جل وعلا في تغيير الأمور وأن يرفع عن إخواننا هذا البلاء الذي حل بهم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخزي هؤلاء الكافرين المعتدين وأن يبيدهم وأن يرد كيدهم في نحرهم أسأله تبارك وتعالى أن ينزل عليهم رجزه وغضبه إله الحق وقد قال لي بعض إخواننا المتحرقين على دماء المسلمين وينبغي أن يكون المسلم غيورا على إخوانه المسلمين لأنه ينبغي علينا أن نخرج إلى الشارع ونندد بهذا الذي يحدث حتى تتحرك الجهات المسؤولة فقلت هذا ليس من سبيل أهل السنة في أن يخرج الناس جميعا بغوغائهم وبهذه الفوضى التي لا يحكمها أحد لا يمكن أن يزمها أحد بل على جمهور المسلمين إذا أرادوا أن ينصروا إخوانهم أن يرجعوا إلى الله حقا وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إذا تبايعتم بالعينه واتبعتم الزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد صلى الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم فرجوع المسلمين إلى دينهم إلى دينهم الصحيح وأول هذا هذا الرجوع هو إتيانهم بما فرض الله عليهم وما أكثر تقصيرنا في الفرائض. والانتهاء عما نهانا الله عز وجل عنه وما أكثر اخطائنا وزلاتنا وذنوبنا نسأل الله العفو والعافية فالرجوع إلى دين الله والرجوع إلى التوحيد وإلى الاعتماد على الله تبارك وتعالى والتوكل عليه هو المخرج لهذه الأمة مما حل بها من ذل وهوان وصغار حتى طمع فيها اراذل من يهود فلسطين الذين صاروا سباعا بعد أن كانوا فئرانا والله إنهم ليرجعون فئرانا إذا رجع المسلمون إلى استئسادهم ولا سبيل إلى رجوع المسلمين إلى استئسادهم إلا بأن يرجعوا إلى دينهم حقا وصدقا وأن لا ينهمكوا في هذه الدنيا بالكليه وإن بعض من ابتلاهم الله تبارك وتعالى انغمس في هذه الدنيا بالكليه حتى صار لا يتعلم شيئا وليس له استعداد أن يتعلم شيئا مما يجهله من كثير من أحكام الإسلام التي تجب عليه فنسأل الله عز وجل أن يهديني أنا اولا المتكلم ولست بمنأ عن هذا الكلام وإنما أقصد به نفسي السيئة الأمارة بالسوء وأقصد بالنصح إخواني ومن يسمع هذا الكلام أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه أما بعد هذا باب العمل في الصلاة والمقصود بهذا الباب وجملة من الأحكام المتفرقة المتعلقة بالصلاة وبدأها الإمام مالك رحمه الله تعالى بحديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع كنا ذكرنا ما يتعلق بهذا الحديث وما يتعلق بالتختم بالذهب وذكرنا أن هذا خاص بالرجال وأكدنا على مسألة مهمة وخطيرة نعم, نعم هذا. وقلنا إن هذا النهي خاص نعم خاص بالرجال تختم بالذهب النهي خاص بالرجال وليس بالنساء النساء مباح عليهم أن يتختموا بالذهب صحيح أدري ما أدري لعلي أقول لعلي. ممكن يعني زلة اللسان ممكن لكن في هذه لا أظن أنني أخطأتها النهي الوارد في الحديث خاص بالرجال وليس متعلقا بالنساء لأن النساء يباح لهم لبس الذهب على ما تقرر عند جماهير أهل العلم قاطبه إلا ما ندر من أهل العلم الذين ذهبوا إلى نهي النساء خاصه النساء عامة أيضا مع الرجال عن لبس الذهب المحلق والمقصود بالذهب المحلق الخاتم والسوار والقلادة هذا المقصود بالذهب المحلق فلا تدخل فيه المحزمة ولا تدخل فيه الأقراط وإنما يدخل فيه الخاتم بأنواعه والأساور بأنواعها وايضا القلادات وهذا اصطلح عليه بعض أهل العلم بالذهب المحلق لا ندخل في هذا الـ الـ هذه المسألة لأنها مسألة كبيرة ذكرت أن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الذهب مباح مطلق للنساء مباح مطلق للنساء ولا يستثنى منه شيء وأما الرجال فلا يجوز لهم لبس أي شيء من الذهب وركزنا كثيرا في ذلكم الوقت على لبس خاتم الخطوبة أو ما يسمى بدبلة الخطوبة أو ما يستالح عليه كثير من الناس في اللغة العامية المفرنسة بلال وذكرنا أن الأليونس أصلها من عقيدة النصارى وأن هذا الخاتم لا يلبس إلا بعد أن يذكر الأب وروح القدس والابن ثم يوضع الخاتم في البنصر ثم يوضع الخاتم في البنصر قريبا من البراجم عندما نتكلم عن البراجم هذه البراجم هذه الأماكن التي تلتقي فيها المفاصل ولاحظوا قاعد لابسين راليونس يديرها في الجهة اليسرى وقريبه من هذا البراجم الجهة اللي ينطوى فيها الصبع لكم شايفينه يديرها هنا قريب ما يطلعوش حتى لهنا هنا من اللي يطلعوه هنا ره ما دارش راليونس لكن لابد أن يكون قريبا من البراجم وهكذا يلبسه النصارى فعلى كل من يلبس هذا الخاتم ولو من فضة لأجل هذا فليخلعه ولا يبالي بزوجته التي تتالبه وتجري وراءه لماذا لم تلبس الخاتم لاجل أن يعتقد النساء بأنك غير متزوج قل لها تبا لك إن كان إرضاؤك في غضب الله فتبا لك فإن كان ولا بد فليلبس المسلم خاتم فيه فص خاتم فيه فص وهذا هو السنة على رأي بعض أهل العلم ذكرنا أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع وقلنا إن النهي ليس خاصا بالركوع بل والسجود أيضا بما ثبت كما ثبت بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الإمام مالك حديثه الآخر عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي ومحمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي وأحد الثقات معدود في التابعين توفي سنة عشرين ومئة عن أبي حازم التمار وذكرنا أن أبا حازم هذا أو لم نذكر ما أدري لم نشرح هذا الحديث هذا أبو حازم التمار اسمه دينا وهو مولى الأنصار وقيل هو مولى ابي رهم الغفاري مولى الغفاريين وأما الراوي او الذي روى عنه وهو الصحابي البياضي وهكذا ينطق البياضي فهو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه فروة فروة ابن عمر ابن ودقة فروة ابن عمر ابن ودقة أبو حاتم التمار ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب أنه قد روى له الإمام النسائي رحمه الله من أصحاب الكتب الستة وذكر الحافظ أنه مقبول كتاب تقريب التهذيب ذكر فيه الحافظ ابن حجر أحكامه على الرواة في الكتب الستة يذكر فلان ثقة فلان ثقة حجة فلان ثقة متقن فلان صدوق صدوق ياهم صدوق له أوهام ذكر من بين هؤلاء الرواة من يعطيه حكما ومرتبه ومن يقول فيه الحافظ ابن حجر فلان مقبول ما معنى مقبول؟ أي حيث يتابع يعني إذا جاءت رواية أخرى تتابع روايته يعني توافقها فإن رواية هذا الرجل الذي قال عنه الحافظ بن حجر مقبول تكون في مرتبة الحديث الحسن ذكر المحقق أن الحافظ بن حجر واهم في هذا وأن ابا حاتم التمار واسمه دينار ثقة من الثقات وقال لأن ابن حبان وثقه وكذلك وثقه العجلي وكذلك وثقه ابن عبد البر وأنا بحثت عن توثيق العجلي فلم أجده لم أجده ولا أقول هذا خطأ وإنما أنا لم أجد هذا التوثيق عن العجلي ولم يذكر هذا الراوي عند العجلي في الثقات فيما وصلت إليه لكن وجدت ان أن ابن حبان لم يذكره في كتاب الثقات فقط رح مشكلة هل... لماذا لأن بعض من تكلم في هذا الحديث تكلم فيه من جهة أبي حاتم التمار ونحن نريد أن ندلل بأن أبا حاتم التمار ثقة وليس مقبولا كما ذكر الحافظ ابن حجر للفائدة ابن حبان البستي رحمه الله له كتاب اسمه الثقات هذا الكتاب ذكر فيه الحافظ ابن حبان روات كثيرين ومن ذكره في هذا الكتاب عنده فهو ثقة لكن توثيق ابن حبان في هذا الكتاب على خمسة مراتب من هذه المراتب ما يكون التوثيق فيه قويا جدا جدا ومن هذه المراتب في الكتاب نفسه وهي المرتبة الخامسة يكون التوثيق لا يساوي شيئا لماذا؟ لأن الحافظ بن حبان اتبع قاعدة وهو أن الراوي الذي لا يجد فيه جرحا ولا تعديلا وما يعرفوش يحكم له بالتوثيق أصالة باعتبار أنه مسلم عدل واضح يا إخواني لكنني وجدت أن الحافظ بن حبان قد ذكر هذا الراوي في غير كتاب الثقات في كتاب له اسمه مشاهير علماء الأمصار ووثقه بالتصريح ولعل هذا التوثيق من أقوى ما يعتمد عليه ألاش نقول توثيق ابن حبان من أقوى ما يعتمد عليه لأن ابن حبان رحمه الله تعالى معروف عند علماء الحديث بأنه متشدد في الجرح حتى قال الحافظ الذهبي رحمه الله ربما قصب الرجل نحن يعني الناس اللي بيعوا الحم الحوانت اللي الحم واش كتبين عليهم عنوان قصابه صح ولا لا ما معنى قصابه معناه أنه يعري هذه يعني هذه الاضحيه يعريها ويتركها جرداء كل شيء يظهر فيها. قال الحافظ الذهبي رحمه الله عن ابن حبان أنه ربما قصب الرجل يعني يعريه بمعنى أنه شديد ومتعنت بل إن أهل العلم عدوه من المتعنتين في الجرح والمتشددين بحيث لو ورد تجريح من الحافظ ابن حبان لراوين من الرواة فإنه يحتاج إلى النظر في أقوال الأئمة المعتدلين في الجرح والتعديل ومن الأئمة المعتدلين الإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة المقصود أن الحافظ ابن حبان لما كان متعنتا ومتشددا في الجرح لا يعقل أن يكون متساهلا في التوثيق كما يذكرون ولهذا إذا وثق الحافظ ابن حبان راويا بعبارة صريحة فينبغي أن تتمسك بهذا التوثيق ومما ذكره الحافظ ابن حبان في كتاب مشاهير علماء الأمصار أنه قال رحمه الله فيه قال عن هذا أبي حاتم التمر قال من متقني أهل الحديث هذا يدل على أنه عرفه يدل على أنه عرفه كيف يعرفه وهو متقدم عليه جدا ابن حبان توفي سنة أربع وخمسين وأبو حاتم التمار قديم توفي سنة ثلاث وثلاثين ومئة وذلك بأن جمع الحافظ بن حبان أحاديث أبو حاتم التمار وعرضها على روايات الثقات فوجدها موافقه لرواياتهم ولهذا عدله ووثقه بهذا التوثيق المهم أبو حازم التمار عفو. أنا أرى أني نخلط بين أبو حاتم بن حبان البستي وأبو حازم إذا قلت أبو حازم أبو حاتم التمار معنا أبو حازم هذا خطأ من لفظي من لسان المقصود يا إخواني أن هذا الراوي ثقة وصحيح أن الحافظ بن حجر أخطأ في أن حكم عليه بأنه مقبول وحقه أن يكون من الثقات هذا الحديث الذي رواه البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام خرج على الناس وهم يصلون جاء في رواية حماد ابن زيد أن ذلك كان في رمضان لأن الصحابة في رمضان كانوا لا يصلون التراويح جماعة بل كان كل واحد يصلي لنفسه وربما صلى الرجل مع أخيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربت له قبة في المسجد قبة من حصير يعني غرفة صغيرة من حصير فاطلع على الناس فرآهم يصلون وكان بعضهم يجهر على بعض في القرآن يعني كل واحد يرفع صوته فلم يرق ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره هذا الصنيع فقال لهم عليه الصلاة والسلام وقد رآهم قد ارتفعت أصواتهم وعلت أصواتهم بالقراءة فقال عليه الصلاة والسلام إن, المنا إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به إن المصلي يناجي ربه شوف هذا هذه الجملة عظيمة يا اخوان المسلم المصلي إذا دخل في صلاة كأنه مع الله وحده شفتوا لما واحد يحب يحكم واحد ويتكلم له بكلمة يحب يخبره بخبر يحب يعني ينصح نصيحة ماذا يفعل معه يجيبوا وحده ويتكلم معه بالعقل خاصة إذا كانوا الناس معه هذا معنى المناجات والمناجات خلاف المنادات تقول نادى فلان فلان معناه أنه دعاه بصوت مرتفع وإما إذا قلنا ناجى فلان فلانا معناه أنه جاءه وكلمه بصوت منخفض وسماها النبي صلى الله عليه وسلم مناجات ومناجات العبد لربه في الصلاة معناه احضار القلب والخشوع في الصلاة هذا معنى المناجات أن تستحضر أنك في صلاة فتنسى كل شيء وأن تخشع في صلاتك فلا تحدثك نفسك بأي شيء خارج الصلاة فكان التشويش على المصلي أو الجهر على المصلي بالقراءة يذهب عنه هذا الخشوع وهذا القلب الحاضر مع الله تبارك وتعالى وأما مناجات العبد لله أو مناجات الرب لعبده سبحانه جل وعلا فهو إقبال الله تعالى على عبده وإحلال رضوانه عليه لأن المناجات مفاعله تقتضي أن يشترك هذا مع هذا في المناجات فالعبد يناجي ربه والرب يناجي عبده فالعبد إذا ناجى ربه فإنه يستحضر قلبه في الصلاة ويخشع في صلاته والله تعالى يناجيه ويجازيه فإن مناجاة الرب لعبده هو أن يقبل الله تبارك وتعالى على عبده وأن يرضى عنه وهذه منقبة عظيمة لهذه العبادة التي لا تضاهيها عباده بعد التوحيد وهي الصلاة فانه لا يمكن أن يناجي العبد ربه إلا في الصلاة فلا يناجيه في الصوم ولا يناجيه في الحج ولا يناجيه في الزكاة ولا يناجيه في أي عبادة سوى الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به على المسلم أن يقبل على الله قد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب لذلك وأقبل عليها صلى الله عليه وسلم فحكها بيده الشريفة ثم قال إن العبد إذا قام يصلي كان الله بينه وبين القبلة هذا شيء عظيم يا إخواني لا بد أن نستحضره. لا بد أن نستحضر لأننا إذا قمنا في الصلاة فإن الله يكون بيننا وبين القبلة وليس هذا معنى حلول الله تعالى في المسجد وأنه ينزل إلى المسجد هذا شيء يوصف به الله جل وعلا على ما يليق به سبحانه فالعبد إذا قام يصلي فإنه يكون في هيئة عظيمة الله تعالى يكون بينه وبين القبلة والله تعالى يناجيه وهو يناجي ربه فلا ينبغي أن ينشغل المسلم بغير هذا المعنى في الصلاة فلو عرض عليه شيء من أمور الدنيا فعليه أن يتخلص منه وأن يتركه وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص كانت تأتيه الوساوس في الصلاة إلى أنه إذا جاءه الوسواس وجاءه حديث النفس الذي يطغى عليه فإنه أرشده لأن يلتفت عن شماله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث ثلاثا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن وهذا في الصلاة أو حتى في القراءة إذا كنت تقرأ وأخوك أمامك يقرأ فلا ينبغي أن تجهر مجاهرة تذهب عنه التمعن في القرآن والخشوع مع كلمات القرآن بل عليك أن تخفت صوتك وأن تسمع نفسك أما إن كان أخوك يصلي فلا يجوز أن تجهر عليه بالقرآن شوف القرآن يا إخواني كلام الله كلام رب العالمين لا يجوز للمسلم أن يجهر على أخيه الذي يصلي أمامه به هذا كلام الله فما بالكم بغيره من الكلام وإننا ابتلينا بظاهرة غريبة كثرت جدا في بلادنا خاصة وكثرت خاصة في العاصمة وخاصه الخاصة في العاصمة نذكر الآن اللي إلا ما نتذكرهاش باش ما تكونش غيبة على الأحياء باش ما نغتابوش الأحياء هذه اللي تكثر فيها الكلام بزافة نكتفي بهذا ونقول بانه ظاهرة دنيئة خطيرة انتشرت في مساجدنا وهو كثره الكلام بل بصوت مرتفع خاصة بعد الصلاة وإني شاهدت كثيرا من بلدان المسلمين لا تجد الناس يتحدثون في المسجد اما ان تجد رجلا يصلي أو يقرأ في المصحف أو يسبح لنفسه أو جالس ساكت لا يفعل شيئا كف شره عن الناس أما نحن للأسف الشديد وحاشاكم فإن هذا الكلام واللغط كثر جدا في مساجدنا تأنني في يوم من الأيام دخلت مسجدا من المساجد من هذه الأحياء التي قلت يكثر فيها الكلام جدا في المساجد وأظن كثيرا منكم يعرفها دخلت إلى صلاة العصر وتأممت الصف الأول وشرعت في أداء صلاه تحيه المسجد وإذا بي برجال متكئين على يعني جدران المسجد يتحدثون بصوت مرتفع والله لقد بلغ بي الحد إلى أن جهرت بي الأذكار. حتى في التشهد كنت أقول هكذا التحيات لله وأجهر بها لأنهم تلفوها لي صراحة العبارة تلفوها لي حتى قريب ندخل معهم في الحكاية الصلاة فلما انتهيت قلت لأحدهم الذي كان يتكلم بصوت مرتفع جدا قلت له والله يعني يعني بآدب يعني قلت له والله الحاج قلت له وراك تلفتها قلت له قريب تهيئ قريب هدرت معك يعني قال لي واش جيت البارح لهذه الحومة وللي تحكم بهذه العبارة والله بهذه العبارة قال لي اري فيست غير البارح جيت لهذه الحومة وللي تحكم فما فعلت إلا أني قمت من ذلك المكان إذا كان عن اليمين رجعت إلى أقصى الشمال حتى أتفاد مثل هؤلاء المتكبرين في الحقيقة ليشوفهم يقول ليش متكبر بصح والله إن ذلك هو عين المتكبر مش اللي ركب في سيارة فخمة ويمشي هذا لعله مسكن رب يرزقه وراه يصبح يصبح سيارة فخمة لكن لا يتكبر على الناس ممكن تقول له الحقيقة بلو ويتواضع مع الناس ويأكل معهم لكن حقيقة الكبر هو هذا الفعل الذي صدر من هؤلاء اسال الله أن يهدي الجميع فالمسلم إذا نهي عن الجهر بالقرآن في المسجد إذا كان إخوانه يصلون فمن باب أولى النهي يتأكد عن الكلام الآخر الذي لا علاقة له بالقرآن ولا بذكر الله تبارك وتعالى وهذا الحديث أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى لبيان حكم من أحكام الصلاة وهو أن المتنفل أقول المتنفل لا ينبغي أن يجهر بالقرآن إذا كان معه من يصلي أو إذا كان منع معه من يشوش عليه بقراءته أما إذا كان المصلي وحده أو كان إماما فلا حرج. أن يجهر بالقرآن خاصة الإمام كما سيأتي في حديث عمر الذي بعد الحديث الذي بعده وهو أن عمر رضي الله عنه كانت تسمع قراءته من بعيد. فالمقصود أن الإمام مالك إنما أتى بهذا الحديث لبيان حكم من الأحكام وهو عدم جواز الجهر بالقراءة في صورة في صلاة النافلة إذا كان المسلم معه من يصلي أمامه أو معه من يشوش عليه بقراءته. هذا الحديث، هذا الحديث فيه فوائد. من جملة هذه الفوائد فيه فضل الصلاة على سائر العبادات والأعمال. فيه فضل الصلاة على سائر العبادات والأعمال. اننا ذكرنا ان مناجات الرب سبحانه جل وعلا لا تتاتى الا في الصلاه ولا يمكن ان تكون في غيرها من اعمال البر والعبادات وفي هذا الحديث ايضا تعظيم حرمه المسلم فيه تعظيم حرمه المسلم وان ما يخلط عليه قراءته او يوقعه في الغلط منهي عنه وفيه أيضا من الفوائد أن رفع الصوت بالحديث غير التلاوة والذكر منهي عنه من باب أولى فيه أيضا من الفوائد أن رفع الصوت بالحديث غير التلاوة والذكر منهي عنه من باب أولى وفيه أيضا أن أذى المسلم في غير هذا أشد تحريما شوف إذاية المسلم برفع الصوت عليه محرم في غير هذا يكون أشد تحريما كإذايته في عرضه وما أكثر من يتكلمون في الأعراض بمجرد الظن والوهم وما أكثر من يطعنون ويتكلمون بغير بينة ولا تثبت ومن غير حاجة فإن إذاية المسلم في غير هذا الذي جاء في الحديث أشد تحريما وأنكى ولهذا نظر عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه إلى الكعبة وقال والله إن لك لحرمة ولكن المؤمن عند الله أعظم حرمة منك نظر إلى الكعبة صوروا الكعبة يا إخواني واحد يجي الدماء واشي صار في العالم يتقلب العالم حرمة المسلم أعظم من حرمة هذه الكعبة قال إن والله إن نظر إلى الكعبة وقال والله إن لك الحرمه ولكن المؤمن عند الله أعظم حرمه منك حرم منه عرضه ودمه وماله وأن لا يظن به إلا خير أين نحن من هذا يا إخواني أين نحن من هذا كل واحد يحط نفسه في الميزان وأننا استقبلنا عاما جديدا ينبغي أن نضع أنفسنا في الميزان أين أنت من أعراض المسلمين وأين أنت من دمائهم وأين أنت من أموالهم تأكلها بالباطل وتأخذ الأمانات وتجحدها وتأخذ الديون وتتملص منها وتبيع البيوع وتغش فيها كل هذا أشد تحريما من إذاية المسلم بالقراءة فربما تجد واحدا يتورع وربما نهى الناس عن الجهر بالقراءة في المسجد لكنه متورط في أكل أموال الناس وهتك أعراضهم وسفك دمائهم و. ظن السوء بهم وهذا كله أشد تحريما مما ذكر. وأيضا من فوائد هذا الحديث فيه النهي عن الاستخفاف بالمساجد، فيه النهي عن الاستخفاف بالمساجد، والطراح توقيرها، فيه النهي عن الاستخفاف بالمساجد والطراح توقيرها. وفيه الأمر بتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له يؤخذ هذا من ماذا؟ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت بالقرآن هذا في غير الذكر أما, في... أما هذا في الذكر وأما في غير الذكر فيكون أشد تحريما لهذا ينبغي على المسلمين أن يتجنبوا ما يجعل المساجد مهانة قد مثل له النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه حينما راى النخامه في القبلة فمسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ثم قال إن المصلي يناجي ربه وانه يكون بينه وبين القبلة فإذا صلى أحدكم فلا يبصق عن يمينه فلا يبسق فلا يبسق تجاه القبلة ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه هذا إن كان ولا بد هذا إذا كان في الصلاة طبعا في غير المساجد اللي فيها الفراشة هذا قديما كان كانت المساجد فيها الحصباء والرمل وكان الرجل إذا اضطر إلى أن يتنخم فإما أن يلقيها عن شماله إذا لم يكن أحد في جهة شماله وإما أن يلقيها تحت قدمه ويدفنها لأن التفلى أو البصاق في المسجد خطيئة ويكفرها أن تدفن هذه أن, يدفن أن تدفن هذه النخامة أو, هذه أو هذا البصاق إذا قلنا هذا يا إخواني مش معنى يجوز الواحد يدفن في المسجد ويدفنها لا نقول إن فعل ذلك ولا بد إما اضطرارا وإما سهوا فإنه يكفر هذا بأن يدفن هذه النخامة وهكذا المسلم خارج الصلاة لا ينبغي أن يدفل تجاه القبلة لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تفل تجاه القبلة مشيت تحت هكذا جهة القبلة من تفل تجاه القبلة جاءت تفلته يوم القيامة بين عينه وهذا فيه شناعة وبشاعة ويدل على أن هذا الفعل مستهجا ومن هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم أن الاستنجاء متوجها للقبلة أو مستدبرا للقبلة منهي عنه مطلقا سواء كان في العراء أو كان في البنيان ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن حميد الطويل حميد الطويل هو حميد ابن أبي حميد، وأبوه أبو حميد اسمه طرخان أو مهران، ولقب بالطويل قيل لانه كان لأنه كان في يديه طول، وقيل لأنه كان له جار يسمى حميدا وكان قصيرا، فللتمييز بينهما لقب بالطويل عن حميد الطويل. عن أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك عن أنس وفيه أن أنسا قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة هكذا رواه حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس وللعلم والفائدة أن حميد ابن أبي حميد من كان ممن يروي عن أنس فإنه لم يسمع من أنس إلا أربعة وعشرين حديثا وأما باقي الأحاديث فكلها سمعها عن ثابت عن أنس وله في الموطأ كله أو له في الموطا كله سبعة أحاديث وهذا الحديث مما أخطأ فيه حميد ابن أبي حميد فإنه رواه عن أنس على الشك في رفعه لأن هذا الحديث الذي أرده الإمام مالك موقوف على الصحابة ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال الحافظ عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد هكذا هو في الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت موقوفا جماعة الموطأ الروات عن مالك ما كلهم رووه موقوفا يعني أن أنس لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكر فيه أبا بكر وعمر وعثمان وهناك جماعة رووه عن الإمام مالك مرفوعا، ذكر ذلك الإمام الدار قطني رحمه الله، وذكر منهم معمر وابن عيينة وأبو بكر بن أبي عياش ومروان بن معاوية وغيرهم. ثم قال الحافظ عبد... ثم قال الحافظ الدار قطني رحمه الله، والمحفوظ, والمحفوظ أن حميدا رواه عن أنس وشك في رفعه. وأخذه عن قتادة عن أنس مرفوعا يعني الروايات التي فيها أنها أنه رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذها عن قتادة عن أنس وأما روايته هو فإنها موقوفة والصحيح أن هذه الرواية التي في الموطأ هي على الوقف وليست على الرفع والصواب في هذه الرواية وهو حديث أنس ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم قال أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها وفي رواية أصح من هذه في الصحيحين أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فكانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وعلى هذه الرواية التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله ويقول أنس قمت خلف أبي بكر أو قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة. ذهب الامام مالك الى انه لا يشرع في الصلاه قراءه دعاء الاستفتاح وان هذا مكروه عنده وكذا الاستعاذه وكذا البسمله لماذا لانه عنده حديث انس ان هؤلاء كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم والصواب في هذه المسألة الذي دلت عليه الأحاديث لأن عدم ذكر البسمله هو من تصرف الروات وأما المحفوظ عن أنس ابن مالك رحمه الله وأرجو أن تعيروني اهتمامكم في هذه المسألة بالذات لأن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم عند غير الشافعية يعتبر شعارا للمبتدعه واما الشافعي رحمه الله واصحابه فانهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاه والسبب ان الشافعي رحمه الله يرى ان بسم الله الرحمن الرحيم ايه من سوره الفاتحه فتنزل عليها احكام الفاتحه فإن جهر الإمام جهر بالفاتحة لماذا جهر بالبسملة لماذا لأن البسملة عنده آية من الفاتحة واتخذ هذا الشعار وهو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم الرافضة فإنهم يجهرون بها ولهذا ذهب بعض علماء السلف منهم سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله إلى أن السنة أو من معتقد أهل السنة هو ان يعتقد المسلم شوف عقيدة أن يعتقد المسلم بأن الإصرار ببسم الله الرحمن الرحيم أولى من الجهر بها لماذا ذكر الأولوية لأن من أهل السنة من يقول بها وهو الإمام الشافعي وأتباعه ولهذا كان الإصرار ببسم الله الرحمن الرحيم اعتقاد هذا الاعتقاد بأن الإصرار ببسم الله الرحمن الرحيم اولى من الجهر بها جعله سفيان بن سعيد الثوري من مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة كما جعلوا المسح على الخفين من مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة تصرف بعض الرواة في هذا الحديث ذكرنا أن الأصح في هذا كله قول أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر عثمان فكانوا يفتتحون القراءة أو فكانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين فهم بعض, فهم بعض الرواة أن المقصود بالحديث هو عدم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم ولهذا جاءت الروايات في هذا الحديث متشعبه ومتضاربه حتى بالغ الحافظ ابن البر في ذكر الاضطراب في هذا الحديث والواقع أن هذا الخلق إنما وقع من بعض الروات ولهذا مثلوا لهذا الحديث بالعلة في المتن كين العلة في السند وكين العلة في المتن وهذا الحديث مثل له لعلة المتن حتى قال الحافظ العراقي وعلة المتن كنفي البسمله إذ ظن راوي نفيها فنقله لأن الراوي إنما ظن نفي ترك البسمله كلية والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الخلفاء إنما كانوا يجهرون بالتكبير وبالحمد لله رب العالمين أما الدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها كما ثبتت بذلك الأحاديث كان يسر بها شوف راني مركز مع الشباب لهم ينوضوا بزاف فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الثلاثة كانوا يسرون بدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة وإنما كانوا يجهرون بالتكبير ثم القراءة الحمد لله رب العالمين أما الاستعاذة ودعاء الاستفتاح والبسملة فكانوا لا يظهرونها ولا يسمعون المسلمين أو المصلين معهم بالقراءة فيها هذه المسألة ينبني عليها حكم آخر وهو هل البسملة آية من القرآن أو ايه من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة والصحيح أن البسمله ليست آية من الفاتحة. ودليل هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله تعالى عفوا قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدين نصفين ولعبد ما سأل قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم آآ آآ قال آآ اثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ثم ذكر الحديث هذا الحديث يدل صراحة أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من صورة الفاتحة وأنها على الصحيح آية من القرآن نزلت للفصل بين الصور وكونها ليست آية من القرآن قد يلبس على بعضنا ما يجد أو ما نجده في بعض المصاحف أن ترقيم البسمة لا يكون رقم واحد أقول يا إخواني إن هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة فيه دليل صريح على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة قلت قد يشكل أنه يوجد في بعض المصاحف ترقيم صو ترقيم برقم واحد وأنها الآية الأولى من القرآن الآية من الفاتحة وهذا لا يشكل لأن هذا باعتبار بعض المذاهب الشافعية ذكرنا أن أنهم يعدون بسم الله الرحمن الرحيم من صورة الفاتحة لكن ماذا نقول إذا ذكرنا بأن الفاتحة ليست بأن البسمله ليست من الفاتحة فإن آيات الفاتحة تكون ستة وهي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتكون عدد آيات الفاتحة ستة وجاء الحديث بأن آياتها سبع فنقول إن الآية الأخيرة إنما هي آيتان على الصحيح وهي اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم هذه آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى ويدل لهذا التناسق اللفظي والمعنوي ما اللفظي فإذا تركنا الآية الأخيرة على طولها فإنها لا تتناسق لفظاً مع ما يوجد من آيات الفاتحة فكل آياتها قصيرة فيها لفظتين أو ثلاثة وأما الآية الأخيرة فإننا إذا اعتبرناها آية واحدة فإنها تكون طويلة وهذا يعني لا يتناسق مع ما جاء في هذه الصورة العظيمة الأهم منه هو التناسق المعنوي حيث إن الله تبارك وتعالى ذكر في حديث أبي هريرة ذكر الله تبارك وتعالى أنه قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين فالنصف الأول لله تبارك وتعالى وهي ثلاث آيات الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثناء علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي ثم الآية الرابعة قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مساء إياك نعبد وإياك نستعين العبد يعبد الله ويستعين به والله تعالى يعطيه على ما قدم ولذا قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مساء ثم الثلاثة الباقيه فإنها للعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعلى كل حال نقول بقول قاله بعض أهل العلم الفوضى لا أن هذه المسألة اعني كون البسملة من الفاتحة أو ليست من الفاتحة لو كانت البسمله من الفاتحة لم اختلف فيها أهل العلم لأن القرآن محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى وأنه متلقا بالطريق القطعي فلا يمكن أن يدخل الشك في مثل هذه المسألة لهذا قلنا إن الفاتحة الصحيح أن البسمة عفوا أن على الصحيح أنها ليست من آية من صورة الفاتحة والله تعالى أعلم وعلى هذا نقول ان ما ذكره الإمام مالك في هذه الرواية خلاف الصحيح الثابت الأولى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وهو أنه عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم أما هذا الحديث فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن كان المقصود منه عدم الجهر به فنعم لكن حمله الإمام مالك على كراهة البسمله في الصلاة مطلقا وهذا يدل على أنه كان لا ي... كان يرى عدم قراءتها سواء جهرا او سرا ولهذا حكم بكراهة من يقرأ البسملة في الصلاة سواء كانت سرا او جهرا نكتفي اليوم بهذا